اصنا لو سبونا لو سبونا الا ان يسبوا دين الله الا ان يسبوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله عليه أن يعادوا دين الله فوالله حينئذ ذلق ولا حط ولا محبه ولا ولا وهذا مما يحبه الله فينا وهذا مما يقوي ايماننا وهذا كله من الايمان ان تحب في الله وأن تبغض في الله من أوثق يقولنا صلى الله عليه وسلم أوثق هو الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله هذا من الإيمان أن يقول أحب لا أنا أحب لقبيلتي لحشيرتي لحزبي لتنظيمي لشخصي كل هذا من البعض الذي بالله الله سبحانه وتعالى لوثقني وأن يجعلنا ممن يستمع للقول فيتبعوا أحسنها وهذه المسألة في الحقيقة أيها الإخوة الأحبة مسألة عظيم يجب علينا أن نتعلمها وأن نذكرها في كل أحوالنا في كل خصوماتنا في كل مشاكلنا في كل أحكامنا على الآخرين على الجماعات على الأفراد على الناس على الأمم أن نتذكر هذه القاعدة أن حق الله لا تنازل عليه. وأن حقوقنا الشخصية العفو هو المقدم وإن كان من العدل أن تطلب حقك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا منظنه نعم ولكن من العدل من الفقر ومن الإكرام أن تعفو فإن الله, الله عفو كريم وماذا وكما قلنا إنه من الدين أن نقتدي بربنا في العفو وفي الكرام ولكن أن لا نسامع في النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا ان عن حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا ان عن حق الصحابة رضي الله إذا كان رسل الله كان عن عما حقه في حياته فعسى عن من سبقه ومن وقتا كلم فيه سواله فليس, فليس لي أحد من يعفوهه بعد ذلك عما يسب النبي صلى الله عنه أو يجب أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يجب الأولياء أو يجب المجارحzin وان الناس بحسب ما عندهم من الحق انهم من الدين نحبهم لما عندهم دين وننظر ما عندهم من البغاء وناخذ ما عندهم من الحق ونذر ما عندهم من الضلال ومن الانحراف وان لا نقع كما يقع هؤلاء الجهال كما ذكرت من باصور المشايخ الذين هم على الانحراف والبدعه ويوالون الحزبيه ويوالون التنظيم ويمدحون النصارى ويدمون المجاهدين ويمدحون الكفار ولن بالكفار على المسلمين سبحان الله فالله ماذا بقي لهم من والله هؤلاء لا يرد عنهم الكفر ليس انهم يثقون مسلما بل انهم يوالون اعداء الله يحسب الفضل ليس من حق لله ليس حق ليس حق للمسلم لي وفقنا الله ورزقنا الاخواني وبارك الله فيكم وسعاكم الله بالخير والسلام عليكم بارك الله فيك في هذا الصدد يعني ما صحه قول من يقول اذا راى كفر امام معين يعني دخل في طائفة الحكام المرتدين ثم يأخذ عنه بعد العلم يقول انه يعني هذا الشيخ استخرج هذا العلم من الكتاب والسنة ولا مانع ان نأخذ منه هذا القول فما صحة هذا القول اول شيء نحن ضد تكفير كل من دخل في من العلماء من دخل في لنقل مع الطاهوت في عمل من أعماله وقد ذكرت هذا في معالم الطائفة المنصورة فليس كل عمل يدخل فيه مسلم مع الكفار يكون به كفر إلا ما كان فيه ولا أمنا ومع ذلك علينا نفرق بين الكافر المجمع عليه وبين المختلفين عليه وهذا السؤال معروف أنه مقصود به بعض المشاهر ممن هو في أعمال دينية شرقية لكنه يشتغل عند الطاقة هذا ليس من معرض فقد ذكر الناس عبد السلام عليه ورحمة الله أنه لو أن الكافر عين مسلما إماما للمسلمين فتنفذ فيه إمامته ولو أن كافرا عين قاضيا مسلمنا يحكم بين المسلمين فإن أحكامه إذا حكم بالشريعة تنفذ فهذا دل على أنه كل من دخل في عمل الأعمال الكافر يكون كافر ولا نكفرها وليس من الانحراف التكفيري فعلينا أن لا نسارع إلى التكفير فإن المصارع للتكفير ليست من سمة آل الدين ولا العلم وإنما لا نكفر مسلما ثبت إسلامه بيقين حتى ينتفي عنه هذا الإسلام بيقين لا بشوها لكن لو فرضنا أن شيخا كفر هذا لا يبعد أن يرتد وأن يصبح زنديقا فهل اجتهاده مقبول؟ الجواب لا ليصح. لو أننا جزمنا وردنا تيقن أن فلانا وإن كان إماما لمسجد أو مشتهدا في مسألة كفر فإن شرق أحليفته المفتي أن يكون مسلما وإن شرط أخذ اجتهاد المجتهد يكون المسلم والاو اجتهاد في الكتاب والسلام فالاجتهاد أمر تعبدي وليس من الأمور الدنيوية التي نأخذها كالكافر إلي صنع لنا طيارة أو صنع لنا شيئاً دنيوياً فنأخذ منه هذا الشيء الدنيوي لا إنما هو يخاطبنا بقال الله قال الرسول صلى لكننا لأننا نضيق دائرة تكفير هذا التكفير فحين إذن يكون أخذ العلم من المبتدع فيما أصابه فيه من الدين فإذا انتبه إلى هذا أمان ياتي رجل ويحكم على فلال الكفر ثم بعد ذلك يأخذ منه فتوى هذا ما قال لي هذا هذا ولكن اضطرهم إلى هذا القول بلا شك ونبيه عليه أن اضطرارهم لهذا القول لأنهم أخطأوا في التكفير في الحقيقة أخطأوا في تكفير هؤلاء المشايخ أخطأوا في تكفير هؤلاء المشايخ موسعوا دائرة التكفير فإن إذن اضطروا للأحدي عنهم وهذا هو الخطر والحمد للدائرة في العالمين وتزالكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> انه فاضل طيب ما حكم القتال مع الشيعة في لبنان ضد اليهود بناء على قولكم النقاط الم اهل البدعه ضد أهل الكفر الذي تقدم بالكلام والله قول احد الائمه الملتيه الاطهر المشهورين بالفضل والعلم عندما قال نجد في قتال في قتالي أعداء الله عز وجل تحت رأيت من آمن بالله تحت من آمن بالله وهذا هو وجهة الدفع الذي قال فيه العلماء إن وجهاته لا شرط له كما نص على ذلك شيخ الإسلام التنمية وقال وجهة الدفع لا شرط له مع المبتدع تحت رايتهن في قتال الدفع وأما قتال الطلب فلابد من النظر إلى الموازنة بين ما عليه أهل وبين ما عليه الكفرة فالشيعة الروافض خاصة في هذا العصر هم أكثر الفرق بغضا وأكثرهم عداء لدين الله عز وجل وقد رأيناهم أنهم من أكثر الناس سبباً لخيراً في الله عز وجل وهم النبي صلى الله عليه وسلم والعلم على طرفين في تكفير أعيانهم وقد علمنا أن جماعتهم تقول بمقالات كفرية وأما تكفير أعيانهم فما لا يحدث إلى وقف وإلى بحث في حال هؤلاء الأفراد لكن الطوائف الشيعية اليوم إنما يقاتلون من أجل نصرة مذهبه لا من أجل الكفار عن بلاد المسلمين بالجملة إنما هم يقاتلون من أجل رفع رأيتهم وذلك في كلام نفس الإمام ذاته الله عندما قال وأما إلى غلب فلا نتخل في الطاح فإغلب لادخل في الطاع فبار أولا لا, لا سل الناس فيطاعية لكن إذا جاء الكفاع على بل البل المسلمين أو ج المتدول الناس صاحة على بل البلاد وقام الناس المقاات هو ولو الت يقاات المسلمة مع الشعي ض هذا المرتطل ذلك الج الفابس أما أن يدخل المسلم تحت رأيته وطاعته في هذا القتال فلأمه نعم براحة الله تشترككم باخرة ولكن هذا لا يبنع أيها الأخوة من الاستفادة منهم ولكن كل هذا كما قلت لكم في باب التعامل مع هذه البدع يدخلوا في باب الأمر بمورفنا المنكر وباب المصلحة فلو علمنا أننا سنرسل أحد المسلمين ليتعلم علما من الكفار لكنه يؤدي به إلى كفره والحرف لا يجونس كذلك لو علمنا أن مسلما أراد أن يذهب عند المبتدع ليتعلم منهم علما خاصا بهم ويؤدي به هذا التعلم إلى الدخول في دينهم وعقيدتهم حينئذ لا يجونس وهم للأسف يشترطون هذا كما أخبرني بعض الإخوة أن الشيعة يشترطون على من يدخل معهم أن يصبح مثلهم وأن يسب دين السلف فهذا لا يجوز هذا الشرط يبطل التعامل معهم لكن إذا هم لم يشترطوا شيئا وانتفع الإسلام بهم على حضا فحينئذ لبس لأهل العلم أن يبحثوا في الواقع بما فيها من ملابسات وما فيها من مؤسنات ومصالح نعم يا الله فيك هم أقل شروطهم يعني أن يقول الأخ الذي ينضم إليهم أنه لا يفرق بين السنة والشيعة هذا بلا شك أنه قول باطل ولكن أنت تعلم أن هذا القول مقدم أن هذا القول مقدم لما بعد هم من أجل أن يسقطوا الحاجز النفسي ليأكل دينهم وأنهم مذهبون مذهب من ملايب المسلمين من أجل أن يأخذ منهم على أنهم كأي شيخ وأي عالم وأي جماعة من جماعات المسلمين فهو شرط لهما بعدهم ولكن هذا القلوب عطل لا يجوز المرض أن يدخل معهم تحت شرط, شرط كهذا نعم بارك الله فيك. شيخنا كثيرا ما تكلمتم عن حكام الرده وبينتم رددهم ورددتم على أهل الرجاء ولكن أه هنا السؤال متى ترون وجوب الخروج على الحكام أو لتغيير المنكر الفساد في المجتمع هناك وهل ترون الأعمال الفردية للنكاية بالعدو جائبة أم غير جائبة يعني أظن أني تكلمت في هذا في غير ما موت كما قلت سيد الله خيرا انا استخدم وأتعامل في مثل هذه الأحكام لا برأيي ولا باجتهادي ولكن أتعامل مع هذه القضايا بأصول أهل العلم إن شاء الله عز وجل أريد أن أفصل نقطة ليعرفها طالب العلم يذكر بها طالب العلم وأعلمها لمن خفيت عليه فرق الأهل العلم بين السببين وبين شرط الوجوب فلا يجوز أن يتقدم الفعل السبب لكنه يجوز أن يتقدم الفعل شرط الوجوب وقد شرح هذه القاعدة ابن رجب الحمبري عليه ورحمة الله في كتابه تقرير القواعد وتحرير الفوائد أمرت عن الناس إذا ما هو سبب الجهاد هو الكفر هو حصول الفتنة. هو أن يكون الدين ليس لله أو أن يكون بعضه لله وأن يكون غيره أو أن يكون بعضه الآخر لغير الله عزيزي. فإذا حصل هذا السبب جاز الجهاد جاز إذا وجد السبب جاز الجهاد لكنه يصير واجبا بحصول شرطه من شروط الجهاد القدرة شروط الوجوب لا من شروط الجواد بفرق شرط وجوب الجهاد هو أن تحصل القدرة فإذا ولد القدرة صار الجهاد واجبا وبمجرد وجود سبب الجهاد وهو الكفر والفكرة كما تقدم صار الجهاد جائزا فعلينا أن نفرق بين شرط الوجوب وبين السبب فمن عطل الجهاد في سبيل الله ومنعه أو حرمه بدعوة أن الجهاد لعدم وجود القدرة فهذا جاهل بدين الله عز وجل لا يتعامل مع الأحكام الشرعية بقوائد الأصول العلمية التي قالها سلفنا لا من قال ان الجهاد لا يجوز الا بوجود شرط الوجوب فقد غاير الحكم الشيء وانحرف عن طريقة اهل العلم بتقرير مسائل الفقه وبهذا هؤلاء حكام الردام بوجودهم وبوجود طوائفهم وبوجود الفتنة وبوجود ان الدين با بعض... نذيره بعضه لله وبعضه لغير الله عز وجل ف حصل السبب فجاز الجهه اما ان تكون القدره موجوده او غير موجوده فهذا اذا صار واجبا انتقل من الجواز الى الوجوب و إذا لم توجد القدرة بقي الحكم جائزة فبهذا يجوز للمسلمين أن يجاهدوا ولو لم تحصل القدرة ولكن إذا حصلت القدرة صار الجهاد واجبا على كل من قدر وبالتالي فإن الفرد المسلم لوحده إذا أرد أن يجاهدهم جائز وأفتاه من في ذلك الإمام آه آه قلت به في الجامع لأحكام عن القرآن عندما مسر قوله سبحانه وتعالى وجاءت في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين وقالت في سبيل الله فقال وفي هذا دليل على ان على جواز ذلك أن يعدهم وأن يدعوهم إلى جهداد الاستعداد من أجل الجهاد هل ندعو لها التي ندعو لها الآن والمحرم المحبب أن تجتمع الجهود في بؤر الجهاد التي قضعت أشواطا في الجهاد نحن لا نفرق بين بلد وبلد نحن لا نقول للمسلم إن بلدك أولى بك نحن نقول إن هذا الإسلام مبتلى في كل بلاد الأرض فإذا وجد جهاز قد قطع أشواطا في بلاد معينة فعلى بخية البلاد ترغيبا لا وجوبا ترغيبا ونصيحة لإخواني من أجل تحقيق مقاصد الجهاز بالغلبة والتمكين وعصول النصر والتقدم نحو أهدافنا التي أمرنا الله عز وزيلا بتحصيلها أن في الجهود وإذا بدل أن يبدأ بعض الإخوة والواحد والاثنين والثلاثة في بلد كبير أولى بهم أن يذهبوا أو أن يدعو الناس لهذا وأن ينشروا دعوتهم وأن يقووا أنصارهم حتى يعرف الناس ما هم عليه وبعد ذلك ووجدت بور جهاد جيدة كما كان الشأن في أفوانستان كما هو في الشيشان كما هو الشأن في الجزائر أن يتكاثف الناس للحوق بهذه الأماكن لأنها كما قلت قطعت أشواطا أمضل من من البلاد لكن لو أرادت جماعة أن تبدأ في بلدها لأنها ترى أن الأمر جيد, أن الأمر جيد في بلدها وأن القروف مواتية فهذا حسن لا بس لا نمنعه ولا نقول ولو أن أحد من المسلمين تقدم وعمل عملا جهاديا ضدها مرتد أو ضد طاهوت لوحده فهذا ما جوره ولو أدى إلى قتله لا نمنعه من ذلك ولكننا في الحقيقة نريد لهذا الجهاد ليأخذ خطوات نحو الأهداف والتي يأمرنا الله عز وجل بتحقيقها وهذا الذي يأتي الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم جباكم الله شيخنا الفاضل شبه أهل الإرجاء ومن هذه الشبهة التي يعني يروجونها الآن قولهم أن الإمام أحمد رضي الله عنه لم يكفر المأمود فهل عندكم كلهم في بيرق الله يعني أنا أظن أني في هذا وكتبت في وقت لا فأسأل هنا إن هناك فرقا شاسعا بين أن يكفر الرجل بالمسائل الخفية جهلا بحكم الله فيه أو تأولا لنص لم يدري وجهه ولم يدري مراد الله عز وجل فيه وبين رجل نازع الله عز وجل في ألويته على خلقه في عبودية عبيده له فهذا لا لا يقارن بين الاثنين ولا يقارن بينهما إلا جاهد منح الإفضال أو, أو أنه لا, يعني لا يدري في دين الله عز وجل الشيء والذكر وقد كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه ورحمة الله تعرض له هذه الشيء ويقول إن الـ الـ كيف أنتم تخرجون وتقاتلون وتكفرون والناس ولم يكن الإمام أحمد عليه ورحمة الله يكفر الجامية في زمانه والمعتزل المعتزل هم الذين وارثوا الدين الجامية في مسائل الإيمان وفي مسائل الأسمان والصفات وإن خالقهم في موضوع القدر فالجامية جبرية والمعتزل القدرية كما تعلمون فلماذا لم يكفر الإمام أحمد المأمو بل لماذا لم يكفر أحمد بن تيمية الخصوم وهو يعلم أنهم على دين الجامية عندما نظروا في العقيدة الواسطية كما ذكره في الخبر وقال لهم بالله قال لو أقول بقولكم لك فرط ولكنكم عندي جهلة ولكن هذا فرق بين ربهم أعرض عن دين الله ذاك الأول المأمون رجل دان لله عز وجل آمن بالله وبكتابه وبرسوله وإن قال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأراد الاتباح يعني قال لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم فقط لم يقولها ولكنه سر على منوالها وأراد تحقيق مراد الله يا رب أين هو الحق وذلك كان يقيم الحدود ويحمل بيضا وينتصر للمستضعفين ويجاهد في سبيل الله وينشر الدين وقضاته كانوا يحكمون بالشريعة وهو للذكر المأمون منه قلاء البشر ولولا هذه الفتنة التي وقع فيها ما كان من خلفاء العباسيين من هو مثله في العقل هذا ينبغي أن نعتبر كان من قلاء الخلفاء ومن ومن متدينيهم ولكنه أصابت هذه اللوثة بسبب اطلاعه وكتبت اقرأته لكتب اليونان والانحراف في قاضي ابن أبي دعاء القاضي فتنى وكان هؤلاء يظنون أن الحق في هذا ومصدروا إقرارهم بهذا أن الله عن الحوادث فإذا تكلم الرب لم حدث أحده وعندهم من الله عز وجل واحد لا تحلوا فيه الحوالي كما يقولون فالقول بالتجدد الإرادات إن الله يتكلم متى يشاء هذا تجدد الإرادات يؤدي إلى حلول الحوالي بلاد الله وهذا تنتفل به الوحدة فأدى بهم هذا شيطان القول بهذا إلى أن القائل بأن القرآن كلام الله إلى أنه مشرك لأنه حدد القدماء والمتازلاء يعتقدون أن أعظم صفة للرب أن أعظم صفة للرب هي القدم فإذا تعدد القدماء تعددت الآبية فإذا من سعرهم من القول بهذا المذاب هو تعظيم الله يعني أرادوا تعظيم الله عز وجل ظنين أن الكتاب والسنة يقولوا بهذا ثم آتوا تشير آيات تشيروا إلى يعني فيها الحق ولكنهم فهموا على غير وجهة وأنزلوا هذا المسك قوله عز وجل ما يأتيهم من ذكر ما يأتيهم من ربهم من ذكر إلا محدث إلا اجتمعوا محدث وكانوا المحدث عندهم المحدث لا يكون إلا مخلوقا قال لي صحيح لكن فأتلا كما فهم الذين ينفون رؤية الله عز وجل من قوله عز وجل لموسى إنك لم تراني ففهموا أن هذا هو المراد وأن الذي يقول إن الله يرى إذا انجسم الله فشبهه بخلقه فقد كفر إن, الله إن من يقول إن الله يتكلم فقد قال بتجدد الإرادات وحلول الحواس في الهدى الله إذا انتعدد الخدماء إذا ان حصلت تعدد الآلية فهم كانوا يظنون انهم يطبقوا سكم الله هل هي التي يريد ان يفهمها اخواني لما المتزلة قالوا ما قال وذلك يكفر السلف افراد المعتزلة لم يكفر نعم قالوا ان من قال القرآن ان من قال القرآن مخلوق فقد كفر ولكن لا يعني هذا انهم كفروا كل من قال ان القرآن مخلوق فالقضية ليست متعلقة بالمأمون كحاكم هي متعلقة بمن قال بهذا المنهر سواء كان حاكما كالمأمون أو قاضيا كابن أبي دواز أو داعيا من دعاتهم أو رجلا من رجالهم هم اعتقدوا في من يقول هذا المنهر أنه كافر ولكن لم يكثروا كل واحد لأن وهذه مثلا معروفة ومسطها أهم الألم وعلى رسيم شيء إنه ربما يقول رجل بقول الكفر ولا يرسم منه كفره الرجل أي التفريق بين التكثير المطلق وبين التكثير العيد نفرق بينهما فإذا القضية ليست لأن المأمون حاكم لا هي القضية متعلقة بالمذهب بهذا الدين بهذا الاعتقال بهذه الفرقة ما هو حكم السلفية والمأمون جزء منها ولذلك كان الإمام محمد يطلق لبارات التكفير على من يقول هذا القول لكنه إذا أراد أن يحكم على الواحد لا بد من أعمال الموانئة وتحقق الشروط في هذا الواحد من أجل أن يطلق حكم الكفر عليه أو أن يتوقف عن إطلاق حكم الكفر عدد أما هؤلاء المرتدون اليوم فليس بابهم من بابه هؤلاء ردوا على الله حكمه وفضلوا احكام الكافرين على حكمه ورفضوا ان يدينوا له بل اعرضوا عن دينه ونازعوا الرب عز وجل اولويته وعبوديته على خطه وفي ان نعلم ان دساترهم تقول ان السيادة للشعب والسيادة هي معناها الاله لأن السيادة بتفسير دساتيرهم تاني هي سلطة مطلقة لا سلطة فوقها لا الحق في تقييم الأشياء يعني هي سلطة لها الحق في التحليم والتحريم في التحسين والتقريم أن يقال عن شيء هذا حلال هذا حرام من الذي يحب له السلطة؟ من له السيادة؟ والسيادة لمن الشام؟ ثم يجعلون الشعب طواف كان يجعلون البرلمان ومنجلس الشيوخ والأعيان وبعضهم يجعل الحاكم كذلك له حق إصدار القوانين كما هو في بعض البلاد يجعلون سلطة تشريعية متعلقة بالملك ومجلس النواب والأعيان أو كما هو في الكويت سلطة تشريعية منطب الأمير ومنطب مجلس الأمة وكذلك في منصر وهكذا فهؤلاء سلبوا حق الله القول بأن يقول هذا حلن وهذا حرام فهل هذا الذي وقع فيه هؤلاء المناعين هؤلاء المرتدون هو أنهم اجتهدوا في إصابة دين الله فأخطأوا كما يقال عن المتأولين من أهل البداع سواء من الجامعية أو المرجية أو الخوارج أو القدرية الجواب لا وهذا لا هؤلاء رفضوا ان تكون السلطة لله قالوا السلطة السيادة لغير الله ولي قال لا السيادة لله السيادة ما ما من أين السيد والسيد هو الصمد الامام ابن عباس لما فسر قبله وقاله والله واحد الله والصمد قال ماذا قال الصمد هو السيد ولذلك من الحديث ان الله هو السيد يعني المطاع الذي يمتثل العبد أمره فلما قالوا السيادة الشباب السيد يعني الرب يعني الإله هو الذي يحق له التحريم هو هذا الذي جعلوه ربا من غير الله عز وجل من سبحانه وتعالى فهناك فرق يا قوم لو تعقلوا هناك فرق كبير بين من أراد أن يضطق القرآن فأخطأ كما هو وذينا من لم يجعل القرآن حجما في قضايا الخصومات والدماء والأعراب وذحسين الأشياء وتقليل فهذا كافر لا شك في كفر ومن توقف في الكفر من يقول بهذا فهو جاهل بالله أو كافر مثل أما الأول ربما يكون كافرا في ذات الأمر أي سنديقا ولكنه تستر بالدين ولكن نحن نحكمه بالظاهر أنه يتأول الآيات أنا هذه نقطة أرجو أن تكون مفهومة أرجو هناك فرق بين من أراد أن يطبق القرآن فأخطأ وبين من نبل القرآن ولم يرضه حكمه هذا لا شك في كفره هذا لم يدل الله عز وزيلا بالإسلام ذكر المثال بالإسلام وأخطأ في تطبيق هذه نقطة نقطة ثانية أن يطلقوا أن الإمام أحمد لم يكفر القائلين بخطة القرآن لأعيانهم قول خطف فإنه وإن كان عليه رحمة الله في بداية الأمر لم يكن يكفر هؤلاء لكنه صار في نهاية الأمر يضيق عليهم بل ضرب على احاديثهم وقال يغنين الله عزيزين عن حديثهم وعلينا وبهذا نفهم ان دائرة التأويل تضيق وتتسع لحسب اقامة الحجة هذا له شرط شرط اخر ولكن لا يمنح ان نكفر رجلا كالمعمون يعني بعض الناس يظن ان هذا مطلقا لا يكفر الواحد منهم لا ربما يكفر الواحد منهم بل ان ابن ابي دوالد هناك من كفره من اهل اله هناك من قال له هو متأول من حسب اجتهاده في تحقق الشروط فيه واتفاع الموانع بمعنى انه يمكن لرجل يقول لخط القرآن فنكفره او ان يتوقف ان القرآن هو كلام الله بمعنى ان الله تكلم به ووصف نصفاته نكفره لكن هنا نطلق الطاحدة انه ربما, يكو ربما يكون القول كفرا ولا نكفر الواحد من القائلين بهه وقد يكفر الذي يقول بهذا القول لكن هذه القائلة تعمل مع المتأولين لا تعمل مع المعرضين ولا مع المتكبرين ولا مع الاباه الذين ابوا امر الله عزوز الكريم ليس ان لا ابنيس ابوا بينهما وانا والكفرهم و... ما هو قفرهم هو قفر الاراب والذين كفروا والذين كفروا عما انذروا بي معرضون فقفرهم هو قفر الاراب فهيهولين يعرضوا عن القرآن لا يحتكمون إليه ولم, حك... ولم يرضونه حكماء فكفروا من هذا الباب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حكم الله ولم يصربوا بخلاف المتأول رضي حكم الله وجانا به فربما يخطئ من بعض صيبه وهو ربما يكون معاتما بالخطا وربما لا يخطئ ولكن بحسب امره فيما هو باب المتاول نعم الله فيكم يا جاجا المبارك الشيخ انا كثير لما تكلمتم عن حق من دخول البرلمانات الشريكيه وحق من من يشرع وغير ذلك ولكن كيف التعامل مع من دخل أو عرفوا في حقيقة هذه البرلمانات وعرفوا حقيقة الديمقراطية ثم لا زالوا يصرون على العمل من خلال وسائل الديمقراطية ويسمونها الطرق المشروعة ودخل البرلمانات فكيف التعامل مع هؤلاء معلوم أن البرلمان هو مجلس الشرك لأنه محكوم بأحكام الشرك ولأنه وضع ضمن منظومة الدستور كإله تخضر منه الأحكام بالحل والحرم ومن هنا كان وجه الحكم عليه بالشرك لماذا؟ لأنه مرضي عند أهله أي بوجه أه يمثل حقيقته انه مرضي له عند اهله بانه تصدر منه الاحكام واي الحل والحرم هذا حلال هذا حرم هذا جائز هذا نفعله هذا لا يجوز فعله وليس من قبيل تنظيم من الامور اداريا لا من باب اصدار الاوصاب على الاشياء بالحل والحرم ولكن سلطة اوليا لا سلطة فوقها لا الحق في تقييم أن تقول عن هذا ايم وعن هذا جريء عن هذا حلال وعن هذا حرام هذا تفعل هو هذا لا تفعل فمن هنا باختصار البرلمان هو البرلمان ومجلس الامه وهذه المجالس وامثالها كالمجلس النيابي وهو اول هذا اي لا ينتخب انتخابا ولكنه يعين تعيينا فكل هذه هذه الأسماء هي لحقيقة تطبيق دين الديمقراطية أو دين المذهب اللايبراني الحرية مذهب الإباحية الحرية الحرية في الاقتصاد الحرية في الاجتماع الحرية في التشريع والتقنين أي اصدار القوانين لا كتابة القوانين فقط فمن هنا كان البرلمان ومجلس الشورى عمل التشريعي يعملون بشكل وقفي وكان الداخل فيه البرلمان ليس بناء انما هو رجال يقومون بهذا العمل كان الداخل فيه راضيا بما سي يقول بناء هذا هو حقيقته ولكن وجد من بعض المسلمين في غيابه فهم الصحيح لدين الله عز وجل أولا ولغياب الفان الصائح لحقيقة البرلمان أن خدعوا أنفسهم أنهم يريدوا أن يتخذوا هذه الوسيلة لتبليغ دين الله عز وجل أو لتطبيق الحكم الشرعي أو لتقليل الشرع لتبليغ دين الله أو لإقامة الحكم الشرعي أو لتقليل المفاسد ونشر الحسنة هذا هو و الرد على هذه الشبه أو هذه المقاصر طويل وربما نتكلم فيه ولكنه الحقيقة يحتاج إلى تطويل فمثلا قولهم إننا نريد أن نفرض الحكم الشرعي عن طريق البرلمان فنقول لهم إن الحكم الصادرة عن البرلمان الحكم الصادرة عن البرلمان وإن حكم الله عز وجل في الصورة ولكن لا يجوز أن يطلق عليه الحكم الشرعي وصل حكم الشرعي لأن الحكم الشرعي كما قلنا هو خطاب الله أي إن الحكم قد تكيف واكتسب قوته بأن الله قد قال وأن رسول الله صلى الله عليه قد أمر به لكن الحكم الذي يظهر عن البرلمان تكتسب أو يكتسب قوته عن طريق سلطة الشعب وإذا يقول باسم الشعب برأيه الأغلبية فلم لو أنهم منعوا الخبر لو البرلمان منع ومنعت أمريكا يوما من الأيام الخبر في نهاية القرن التاسع عشر منعوا الخبر وحرموا فهل هذا يقال عن حبود شعيد الدول أغلبها إلا القادر منها تمنع وتحرم وتجرم شرب المخدرات الدول تمنع وتحرم وتجرم السرقة فهل يقال لهذا الحكم الصادر من هذه الدول التي لا تدين إلا أنها طبقت الحكم الشرعي الجواب لا لأنها لم تفعل هذا الفعل استجابة لأمر الله وهذا فرق قرب مره يصلي وهو مشرك بأنه حينئذ لم يخلص لله وبالتالي هذا وإن اشترك عن حكم الشرعي في الوصف ولكنه لم يفقد شكل التكييف الشرعي وحقيقة التكييف الشرعي فمثلا يقال له إنكم وإن وصلتم للأغلبية بأن أصدرت تشريعات توافق حكم الله فلا يقرر هذه التشريعات إنها تشريعات إسلامية لأن الناس لم يتلقوها باسم خطاب الشريعة إنما تلقوها باسم سلطة قانون شركية ودساتير كفرية أما تبنيه دين الله عز وجل فيقال إنه لا يجوز للمرء أن يبلغ دين الله بعد أن يرضى الكفر لو أن الرجل قال نعم نقبل لك أن تعلمنا أن محمد رسول الله لكن بعد أن تكفر بمحمد لا يلوث له لأنه ما ذهب إلى من أجل أن يبلغ دين الله ولكن الداخل للبرلمان من أجل أن يبلغ دين الله طورب منهم في حقيقة الأمر وإن شعر هذا النظام وأن يقبله ولا يمكن لأحد أن يقبل لا يمكن لمضام أن يقبل لأحد أن يدخل البرلمان وهو لا يرضاه حكما بل رأينا بعض المسلمين من قال لقد رضينا البرلمان حكم وذلك أحد البرلمانيين في الكويت عندما صارت منازعة من أجل الجامعة جامعة الإناث أن يفصلوا على الدكور فانتصر رأي الحكومة في الاختلاف فرجى أحده نوابهم بأن قر رضينا المجلس حكما فعلينا أن نرضى بأحكامه أنت ابتداد لم تبلغ دين الله إلا بعد أن طلب منك أن تتخلى عن دينك وذلك هم من كل واحد يدخل البرلمان أن يقسم أن يحترم الدستور هم يقول نعم من الدستور أنه يقول إن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ولكنهم يعتبرون الدين هو أمر خاص في قضايا النسوء لا في قضايا التشريع ثم ثانيا يقول إنه المصدر, الش... إنه المصدر الرئيسي يعني هو مصدر ليس وحيد لكنه مشارك لغيره ثالثا إن المواد الدستورية في داخل هذه الأنظمة لا تجيز لأحد أن يرجع إلى مواد الدستور الكلية إلا عند فراغ من معرفة حكم كل مسألة بمسألة مثل يسأل الناس من معنا هذا الكلام نقول له. لو أن قاضيا جاه قاضي من القضاء أراد أن دين الله عز وجاءه شارب خم فقال أنا أريد أن يطبق مذهب الدولة ودين الدولة فدين الدولة هو الإسلام كما يقول اذهبوا فاجردوه ثمانين جندا للشارب الخرم هذا منقوض دستوريا في نظام الدولة وقد حدث هذا حدث هذا كثيرا هناك رجل الله أذكر اسمه غراب كذا محمد, محمد غراب في مصر أطلق وحكمه ولكن لا تطبق نقضت احكام ولانه قال لو انه لا يصار انتبه انه لا يصار اذا الى اهمال الاداء اويل الدستور الكليه الا بعد على بعد أن لا يجد القاضي ما هو حكم السارق ما هو حكم السارق فإذا وجد القاضي المواد السرعية لهذه القضايا في داخل القانون حينئذ يرجع إلى أن دين الدولة هو الإسلام ثم يقول الرئيس بمعنى أنه له مشارك ثالثا ان الدين في الدولة يقول دين كذا إنهم في هذا الوقت لا لا يرونه مسكلة بين أن يكون الرجل مسلما وأن يكون اشتراكيا بين أن يكون مسلما لأنه متدين إسلاميا وبين أن يكون رأسمانيا فهم لا يفرقون لأن الدين عند هذه الدوان إنما يعني أمر التعبد يعني ما أمر التصديق هو أمر التصديق ما انت ماذا هل تؤمن أن محمد رسول الله هل تؤمن أن القرآن أن تصدق بهذا لا أن تخضع هذه النقطة المزيلة فإذا لما قيل رجل إنه لا يدهز لك أن تبلغ دين الله حتى تشرب الخمر فحين الآن لا, لا يعني يبلغ دين الله ولا يشرب الخمر لا لا له إنه لا يدهز لك أن تدخل أبي الخمر لتبلغ الناس في دين الله حتى تشرب من خمرها إنه لا يدهز لك أن تدخل هذا المكان لتبلغ دين الله حتى تذهب أي يقول بها عاقل طبعا واضحة الجواب لا فكيف يقبل هؤلاء أن يدخلوا هذه المنظومات الشركية من أجل أن يبلغوا دين الله زعموا وبعد إقرارهم بهذه الأنظمة الكافرة